إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهل ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يوت المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفطيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي كلا إنها لضاء نزاعة للشواء تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعى إذا مسه الشر جذوعى وإذا مسه الخير منوعى إلا المطلين الذين هم على صلاتهم دائمون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 يوم يخرجون من الأجدات سراعا كأنهم إلى نطب يوفضون خاشعة أبطارهم ترهقهم دلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون